وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا ك pullَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أندادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بكفرك إنك مِن أَصْحَابِ النَّارِ عمن هو قانت آناء الليل ساجدا وطائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه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 قل الله عبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن القاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل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 أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين دوقوا ما كنتم تكسبون كَذَّبَ الذين من قبلهم فأداهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون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 أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يغلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام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 اللهم يتوفى الأنق صحين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون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 قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَوْنَأَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا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 بلى قد جاءت آياتي فكذبت بها واستكرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة فرى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكفرين وينجي الله الذين اتقوا بمفاستهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون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 وَلا قَُوا بِي إلَك وَإِلَ الذيينَ مِْ قبلِكَ لإ أشكتَ لا يَحْمَقَّ عملكَ وَلا تَتكون النَّ منِنَ الخاصِرين بللهه فَعُذ وَكُم منَِ, من الشكِرين وَما قََ الله حَّ قَرِهِ وَأرغُ جهُْ قَغَتُهُ يَومَ القياامَةِ والسماواتُ مقوياتُ بمين. بِحАНَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَنُنْفِقُ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُنْفِقُ فِيهِ أَخْرَا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ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 وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم, وقال لهم خَزَنَتُهَا ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم قالدين فيها فبكسمت والمتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها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 وَدَرَمَ ل تَتتحّينَ منِنْ حَو العرشُ سَبّحونَ بحَمدِ رَبّهم وَقطِيَ بَنَهُ بالالحَبِّ وَقِيلَ الحَمْكُ اللههِ رَبّ العالمين